وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعه 20 من شهر شعبان لعام 1437 للهجره الموافق من 27 من شهر مايو لعام 2016 للميلاد نواصل دروسنا من كتاب الاصول الثلاثه للشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبشرح فضيله الشيخ محمد بن عثيمين بارك استبغت سالي نوس دوزلنا درسي كنكصولو لمعنتي جمعه معالتي عسره شعبان شحن 430 شوعه هجريه كمون عسره شوعه مايو قلت شحن 10 شدشتان ميلادي بارك سزي اصول الثلاثه بغص ال 22 مب الدرس 5 بس احنا ولله الحمد ربي اخلاص دله يقبره نقول لهنا يا ربي اخلاص يهلنا واسرحنا ربي يقبل له مب 5 حد درس يخون له وان شاء الله ذا شرطازي نخله زبناته ووزعوه توحيد كفلطوه دعوه سلفيه اخو فلطويتي هدفنا ربي نخله وتحكي يمرحيو بالمالتي مركز بزعبه أركان الإيمان كنوسدك انينا الإيمان بالكتب وسننا رب سبحانه وتعالى كتب كم زورده ناب انبياء انباركس لو ما الإيمان بالرسل كنوس مالتي طبعا كل ذاتا من اركان الايمان خنا اللوا تقدميتي أن تؤمن بالله بربي كتامن وملائكته كمون بل بملائكه خنا امن وكتبه بت كتب مصحف زورو ربي خنا امن لو معناته بالربع ركن الوسد السودماني الايمان بالرسل وزم ربذ كل يمكن اامن اذا حد خدت عندينا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الرسل جمع رسول بمعنى مرسل أي مبعوث بابلاغ الشيء لوخ وبقوم كو عرب اخذنا رسول ك مرسل لوخ دلخ مالتيو تترجم بقوم عرب تخيدنا أي مبعوث بابلاغ شيء نحنا نقر كبصحال كالكاثوليكو ازي لؤخ رسول نبلوبانكو عرب والمراد هنا من اوحي إليه من البشر بشرع وامر بتبليغه ابز تدلي زولم باراي انتي مخانو مالتي ربي وحي زوردل امخاني ما الاغتزي اوريدو قبدك سبات زغون زلو ازي لوخرب بي مالتي بشرع شرعي ربي وبمالتي توحيد كم اون تي اسرا قدا تصوم كل ازي تزاز ربي وردلوا مالتي وحي وامرا بتبليغ مال الدماني اطصحا يا نهزب خيب بال ازيا بقى تعريفنا الايمان بمنتهى مالتي بالرسل سبات مخانم مخارب بوحي من كم كم زوردلهم ومخاني نخب صحوة عزازوم انبياء والرسل جاءتهم رسالات نبلو مالتي واول الرسول نوح واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم مجمر يا من يسلاخه نبي الله نوح عليه الصلاه والسلام نا مجمر يا لاخ نيرو واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم نا مجرش دم الله عليه وسلم نبزا امه محمد صلى الله عليه وسلم تلائقه مالتي طيب نوح عليه الصلاه والسلام لما جمر يا الاخ مخانوم انت دليل على القران قال الله تعالى ان اوحينا اليك كما اوحينا إلى نوح والنبيين من بعده سوره النساء الايه 136 اب سوره النساء ايه شدشتن رب سبحانه وتعالى طيب نحن نبخام الاخت لإخنا يبل من رسول صلى الله عليه وسلم كما اوحينا الى نوح كمون ما اختي وحي اوردنا نرنان ابن نوح عليه الصلاه والسلام والنبيين من بعده انبياد ما بدحريو زنابرو بدحريو انبياء خبل ربي نسو قدام المخان يردع الناس نوح عليه الصلاه والسلام نايم جمريا نايم مرت على اخ مخانو بزن ردع مخنياتهم انبياء وبدحريو زلاخنا يمكن الكل رب سبحانه وتعالى انتي ملكتنا له مالتي اول ويقدام لنوح لأخ... عليه الصلاه والسلام مخانوز اعزائي اثر وفي صحه البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس ياتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول اتو نوحا اول رسول بعثه الله وذكر تمام الحديث الحديث رواه البخاري والمسلم واركز حديث صحيح ذكره رواه البخاري ومسلم انس بن مالك رضي الله عنه ذوره حديثي مالتو ابذئ حديث زيئه طبعا حديث الشفاعه نبلا زيئه حديث زيئه هو حديث لكن انتايلو ابذ حديث زيئه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة مستقص ذكر أن الناس اتون الى ادم نب ادم عليه الصلاة والسلام مسو ليشفع لهم فيعتذر نا ادم عليه الصلاه والسلام بالجخب شفع لنا مخنيته بتوقتي صحينا برئسنا قريب الله ما ليتي وكل يلجم على حسب ذنوبه ككنت جنب جبورو ما ليتي رب سلمنا انت قوم راهصنا راهس خوه قال لي سبحان الله ابرك أب ابقرو قوم دابله تراهص ككنت زنبي قال لي ودماني كساب افو كساب قصون ربي اكبرنا خبطهم حدا باغا شاب النشا في طعه الله شاب من اسيك وينو ابطعه الله زتغسكسه نزي ربي الله صلى الله عليه وسلم طب ومحدد ما هو رجل قلبه معلق بالمساج لبهه اللي يزم از الصلاه مزاز مسجد ازينوده كله غيزه از خا خصل المخانو قيامه معلتي تحت عرشنا يا ربي كتصل المخانو رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيرمنا رب خبزوم شوعتي حاجه قلت يا هب يا رب بده حرز باغا عليه الصلاه والسلام انا زم بغيرندي يا ربي اي تبلع يا ذا امي لني بلع يا قلوا رب سبحانه وتعالى لو ما انت تقطع وزلو قطع كان محجه خمزي تقطع يفلت نز مزون كمزه ايكو قطعني لو ما انت بزع تقطع انا نربي دفيرا هو حاس ايكلني بزع زار ابو نربي ايكلني لو ادم يعتذر مالتي بدحرزي انت يبلوا فيعتذر اليهم ويقول اتو نوحا اول رسول بعثه الله وذكر تمام الحديث بقى ادم عليه الصلاه والسلام انتهي ابن اكندا لكن انا خصاغركم ابن نوح عليه الصلاه والسلام نوح صلى الله عليه وسلم نايم جمر يا رسول الله لكم نبؤ د اخيد بقى ابن نوح عليه الصلاه والسلام نمت فتا حديث نوح نوح عليه الصلاه والسلام يعتذر بدحرون ابراهيم عليه الصلاه والسلام يعتذر موسى عليه الصلاه والسلام يعتذر بدحريون عيسى عليه الصلاه والسلام يعتذر اخر نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبسح فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها انا ان شاء الله لمع انت انا ازواح اسيبلو بدحري زي ابتحتي عرشي سجود وقبره نرب سبحانه وتعالى فيفتح الله عليه من محامده ابتواني ربي خميجي رقم دمقوسو ربي يخفتل لي يمسال لي تي نعدا نا يا ربي وگوسا يا ربي اني ها انتي باحال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى وشفعت وشفع رسه خحف ابو له ابسجوت سلا صنعو سبحانه وتعالى يبلوم حتت كتو وهب كم اون نتا تشوفو عدلخه شفعا مؤمن موحد زغنا مالتي إلا انا ابي طالب شفعا خاصه زياده تخفيف افخر رسولنا ريلو من شفعو ابتوا انت بقى امتي امتي يبلو. الرسول صلى الله عليه وسلم وامناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمروا بدحرز يبارك الله فيكم تمام الحديث اذا اتحدث بمولا كاب ذا حديث زي انت نوح عليه الصلاه والسلام مجمر يا خبطم قدام ويدما نايفلمي رسل مخانو نا مجمرته لوخ مخانو مالتي وقال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد ابا احد من رجالكم رب سبحانه وتعالى انتهي بالملاطيو ما كان محمد محمد صلى الله عليه وسلم انتهى يكون ابا احد من رجالكم الضخوم مغنيه توجلس احابه فلان بن محمد تصوعون ربي مسسلمو ما مالتي لا ادعوهم لابائهم واقسط عند الله الامر بهم بشموم دا بشمابوم دا تصوعو زيتي عادل فتح زلوق مربيبه فبقى اذا ازيا دق محمد ولاتم مسسلمو دق محمد يركوم اي تصوعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم ابونا حدا يكونون انما انت ام مالتي ولكن رسول الله وخاتم النبي رسولكم قومون نايم زاز مين هاي مجرة اشتار رسولهم لذلك رسالة قلنا منتى تزازي ما مالتيو برسول صلى الله عليه وسلم اذي ابسوره الاحزاب ايه 40 ابزي فرقه ضاله بترفو الاول اعاذ بالله الغديانيه طبعا كفيروا من برسوس صلى الله عليه وسلم مغنيات تائم زبلو مالتي ولام احمد غديان زبلو ابي هندي اي نبي لو ما امنوا له والرسول صلى الله عليه وسلم تايلم لا نبي بعدي بد نبي زبه لي لن يلومنا طيب السومنا زعاز يا كان فائده شخلباني رحمه الله تقاسم مالتي وخاتم النبيين دا بل القران رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا ما يتشرشا ويملنا سحاتكم نمنتاي فلان حجي اذا غلام احمد غدياني نبيكم تاملوا تلك يوم وخاتم النبيين مالت خاتم زينه مالتي جرمه مخنيته نتا خاتم ابا صبعتي رب سبحانه وتعالى اذا زينه غير لنا ويد ما جرمه غير لنا زن كما أن هذا الخاتم زينة للاصابع فالرسول صلى الله عليه وسلم زينه للانبياء شوف كم يقدروا يفسروه له كم تي ذا خاتم نذا اصبع تزيا نذا ناصبع تزين جرما زباء جرمناي رسولات رسول الله صلى الله عليه وسلم خانوا طرحنا نفهم كيف زياله لكن نسوم خاتم يلهم مفسرون ما زلو زيئا لا سلفا وخلفا كم يغيروا المفسرين هلن الا ذم قديان زياتهم وبزيون يامنون بمخانو سلازي كفيروم من برسول الله صلى الله عليه وسلم ونياته لا نبي بعد النبي ابو لهله صلى الله عليه وسلم وان شاء الله تبارك وتعالى بزعبه فرقه الضاله تنتفي انزلاق والجلات بزعب ان شاء الله بمعته خزاربه باذن الله طبعا بزعبه خوارج جميره ان شاء الله درجه سلست دروس قصيره قد محجزه اكون مالتيو وان شاء الله زيات كووردا اب كاسيت الله كزرقها بده يحنوا يا خوارج طرح زي كونه نايه مرجئه نايه معتزله نايه اشاعره نايه صوفيا ناي ناي الرسول صلى الله عليه وسلم ز تغسوان 72 فرقه كلها في النار الا واحدة سبع ثلاث تجل خم قلاين اذا امتي زي ايلهم حانتي ا لهم حنت ما فرقة الناجيه وهي طائفه المنصوره اهل السنه والجماعه السلفيه سبعان كلتين كن كبزه سبعان سلسن سبعان كلتين كلن تفات الى منا الرسول صلى الله عليه وسلم اذن ججلتا زياتن يا شباب قوموا نبوتاتنا اديتاسنا كلنا نخن فلتن يغبا نفاسوم كين لكمنت و ناب نار خديوم الى منا الرسول صلى الله عليه وسلم اطفيهم سلازون لرسول ما قات فيهم نعنان خيط فوق وغا الفرق الضاله درس يهبنيره حجون ان شاء الله كغضله كابتن فرق الضاله بقاء الغديانيه مخانه الغديانيه رسول صلى الله عليه وسلم هاي هاي لو خربيهم لكنه ما يقرش يكونون يلومونهم زعمن بل انما بدحريهم تلاخر رسول الله غلام احمد الغدياني اب هنديزنبر مالتي وفرقه خسبه حجه معروفه بالغديانيه رسولنا ما يقرش رسول يكونون بل انما بدحري ام احمد الغجاني رب لي اخونا لهم ز امن مالتي زياد ماني فرق ضال لا اخوينا اب كفرز بسحه مالتي والعياذ بالله فرق ضال قال له اب بدعه تزحلو مالتي بزعبهن فرق بالجله تهزاءه ان شاء الله كزارب بإذن الله تي دروسنا خوارج كل زي خوصه باذن الله ربنا كل هنا اخلاص يهبنا ولم تخلوا أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه أو نبي يوحى اليه بشريعة, بشريعه من قبله ليجددها قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سوره نوح الايه 36 كمون رب سبحانه وتعالى نزقون هزبي لاخ سجدي نقول رسولات رب سبحانه وتعالى نوخسجد ونمنتهي قياما معلتي اي تردى انن كيبلو توحيداي فلتنا شرعي فلتنايون نخيبلو نقول له هسبتك بل بت بت قنكون يا روره سبحانه وتعالى نوخاتسجدو قياما معلتي زمر رسولات جاءتون كمذكور يوم ملكت خمز بصحو مالتي والحمد لله الذي هدانا للتوحيد والسنه ربد ما ابزا توحيدت سنه اب سلفيه ربي قد يبلنا وقال تعالى وان من امه الا خلا فيها نذير اول تا قد مزيا ايات الله مالتو النحل اي 30 شدشتن انتيبل ن كله حزبات ن كله حزبات لاخات ليخنا اينه اتي هذا واعلام انتني رمالتي الله يا شباب واجتنب نربي حاجه تجاوزوا توحيد حظ كطاغوت دمار حقه وكل من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت كله اندافته وخلو سبات اندال تجاوزوا وخلو دز دوبلو اندافته وباعلو نخركوينه اذا طاغوتن ولو مخنياتو تي حد ناتو تجاوز غيره له دارتو حلف له مالته مخنياتو تعباده نربي ملكت نربز قباغن نا بنفسو نخر عبادات تصويعون تجاوزون تيلوغن ازي والعياذ بالله تاغوت نبلوكها بتاغوت دم ربي وقال تعالى وان من امه الا خالا فيها نذير سوره فاطر الايه 24 ذقونه امه حزب دماني الا خلى بمعنى جاءها لاخته لا اخو يلوخ متي وعيون زغنه وقال تعالى ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكون بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا سوره المائده الايه 44 رب سبحانه وتعالى وان تورات اوردناها اليه مخازي تورات زي هدن ونور قرع من قدسح برنا التوحيد كمون برهان من قدس مرحمتي يحكون بها النبيون انتم انبياء انتم قبر مالتيوم بها النبيون الذين اسلموا يعني اقر بحكمها باتي ابوزلو دمفتات وسانيات امينوم انتم انبياء بقا نهزبهم صوعيت تغبروا للذين هادون تم يهود وتورات جرم صوعيت تغبرون يروم ما موسى عليه الصلاه والسلام يخون بدحرؤن زتلخوا اذا بسوره المائده رغبه ايا قصري اربعه اربعه والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الروبية والالهيه شيء رسلات باقا انت يوم بشريوم قال يوسف لوخات ناربي سب يوم تلقى يسنب فعلا الملائكه يكونوا رب معنا من تخرج دانا يلوخ معنا زمسلول لوخات لي خلنا وملائكه انت زخون كم ترب سبحان وتعالى زولو لقضيه اليهم اجلهم يعني بسنباد يترحمو موت نيرو فعلا تقيش في الملائكه عين لذلك رب سبحانه وتعالى كتب رحمه مالتيو نعنا مزلول اخات سديدلنا كنردؤ منخل قرصوم كمانه لكن ملائكه تسجدني رقم تقرصوم تنريوم نيرنا مالتيو بغام سنبنا نيرنا مالتيو جبريل عليه الصلاه والسلام سلسته ميت شدشت ميت قلقللو شدشت ميت قلقللي ازخن ريو خنس بدينه لذلك رسلات سبيوم كمانه تلكايو يسند اب تقرتم سبيوم كمانه ابرسيون اتينا حمام يخون مرساع يخون زيتا تقطوم لكن فيلي زبولون كبانا وحيمل اختي وردو قلنا احنا سبيوم كمانه ناخذ نبل كلنا درجه خومينا ما لاش يكون سماين مرتين فلل يزلو فلل يالو امونغ انا امونغا امبيا امبياتوم زبلصو بشر تم ذبلتص سب انبياء والرسل بيدح اليوم كم ترب سبحانه وتعالى ذبوله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ترتب قرور رب تقيسهم ميزاته مالتي. لذلك اتي نربزم الملكت جن قبائن. رسولات رسلات اي جبان. بغن غاني كلهم رسلاتنا بربي نسوي عمد انبرنا عنا تجزونا اي بلول. عيسى عليه الصلاه والسلام رب حتى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله من رب قد يفكم ندين مريم عليه الصلاه والسلام تجوزوا اليكه يوم دخه عيسى عليه الصلاه والسلام كبر ربي بتاخر ايه ان محصار ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله كمتى الى اخر الان رب ترح تجوزوا ايس بقى كلهم انبياء عبادا نعزم ملكت ايكونن نربت راح يزملكت مالتي قال الله تعالى عن, عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وعظمهم جاها عند الله قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقومي يؤمنون سوره العراف الايه 188 ابدا سوره الاعراف ايه 188 ومن تنتظر رب سبحانه وتعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا تزغد اخ كل خلله اكلني رب تدلي وخورجت تزغد نجر رب سبحانه وتعالى يدا حزوز الظلم بر لنفسي وانت تضغما نقرب علي كم زغبر خبل اكلني الا ربي تضغمي خير تهبني بيتي مشاء بدلتني ربي اذا خيز ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير علم الغيب نايزمت سي فلت انت تزنبر انت تزفلت نيره خير مس مسبزحكونيره خير مسبزحكونيره لكن نايزمت ساعه نايفلتني الا ترى بزفلتني بوحيي مالتي وما مسنيه سو حقد ما اي مقاطه منني الرسول صلى الله عليه وسلم شات تاتل يهوديه تسويعه انتي راس مقيره هلا لكن مس بلع حنته خلاص مس شو انت هون مايتي واحد يريد لهم اذا شات زيئه سم خمزلهه ذات الزئه انت صحابي خلايب العوام ويتمانتي سلازي انت يرد ان رسول الله عليه وسلم من بسم تقال خلولان يروح سحرهم انت ساحرهم وبقالوا اتوماتفيو بتنا امورنا الدنيا مالتي فبقال سحرهم وين ما صوم النيرو سلازي انت قدات يكون تقمي يرد ان ترد ان مالتي إن انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون تمؤمنين بتوحيد غير زاخرم بجناون زاخرم نتم ذئاب يدماني تنقوا خب نار كب شركي من قد تختهوا ليبلومي بل وقال تعالى قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دون الله ملتحدا سوره الجن الايتين 21 22 شوف توحيد سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابه ابو توحيد اسسهم ما انت ناب صلى الله عليه وسلم كيسقوا كي مسربت راح حتى اساسهم مالتي لذلك انت يرب سبحانه وتعالى قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشد تغمي اي ملككم اي ملكلكم كم هون قدات اي ملكلكم ذي رب سبحانه وتعالى انا خيركم سالكم ايكل كود دودو قد, دو قد نعاقبون كرخكم ايكلني الذي عبيد ربي مالتم قل اني لا يجيرني من الله احد انت دع رب سبحانه وتعالى حمان عليك قاتمن كتيبلون كقاتمن يزحما غزي حمام يقول وي سحري مالتي اذيتاتون اگاتيمو من الرسول صلى الله عليه وسلم ولن أجد من دونه ملتحدا نبكالون بجكارب گدي فزعقوا بلو نغر يلن ابل وتلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك كمون انبيا كم تن يدك سماء تزغاتموم يغاتموم مثلا كم حمم حمام يقاتم من الانبياء يحمو كم ون موت يقاتم كل من انبياء دم ما نموت عيسى عليه الصلاه والسلام ابخر الزمان مسورده ون عيسى عليه الصلاه والسلام كموت كم مخانو ربي تغسلنا له مالتي كموني بن عيسى زون اتي تبين يدق سبات كم زلوم وغير ذلك قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحين سوره الشعراء الايه 79 إلى 81 اب سوره الشعراء رب سبحانه وتعالى بزعب إبراهيم عليه الصلاة والسلام تايل والذي هو يطعمني ويسقيني ربي يوزابل عنزلوز عنغلن زول ربي اذا استين زولوينا واذا مرضت ايش فهو يا شفيل انت دا حميمه ربي يزحويني سلا زخاب بزحا تبوتات عدتات حميم نايلوم نبشع وزي يخذله حميم نايلوم نبشر كي يخذله حميم نايلوم يا شيخ فلان دا بيسوعله ترميسه تخايله حميمه زقبرو قنيقني ها حماماتك عندي اندا بالك اذا ابن عليه الصلاه والسلام ابو الموحدين زقونوا ام رب سبحانه وتعالى كم حزب قوتي ربي توحدناهم دلدل سلاز نبر بخمذ دمانين تايلوم واذا مرضت فهو يشفين انت داحمي مربي زحوين ثم يحيين امون ربي سبحانه وتعالى يزمتهني معتين ذراخلو كمون ربي وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في اعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم قال تعالى في نوح صلى الله عليه وسلم انه كان عبدا شكورا سوره الاسراء الايه 3 كمون ربي سبحانه وتعالى باروتيلو صويعو باروتنا يربزي خبرتي فبقال نوح عليه الصلاه والسلام تايلو انه كان عبدا شكورا مسقون باريا ينيرو ايلو نوح عليه الصلاه والسلام ميدو باريا ناتي قبل كل لوزي كمون اب محمد صلى الله عليه وسلم اب الفرقان كبلي ايا قصره ده وقال في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا زد تبارك عز و رب سبحانه وتعالى اتي الفرقان قران زورد ما على عبده نبر ام نبرس صلى الله عليه وسلم ما لتي ليكون للعالمين ايش نذيرا نمول علم كتنقو كاب شركي مالتي اب سوره فرقان ايات قص ردا رغبه بارت سعد تاكل الله وان شاء الله دقيقه واحده الله وقال في إبراهيم وإسحاق اسحاق ويعقوب صلى الله عليه وسلم بزعبه إبراهيم واسحاق ويعقوب نزم كنودم كل بارتنا تيلو رب سبحانه وتعالى يتكسب قران واذكر عبدنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ذكرهم اسكنو عبادنا تنازنوا بارو باروت تناثنا ساتم دم من يوم ابراهيم عليه الصلاه والسلام واسحاق ويعقوب عليه الصلاة والسلام اولي الايدي اولي الايدي يد كبهن كلهم حيل ملكتي ما له وتعالى ابتي عباداتي ابت توحداتي حيالات يوم نروم ربي سبحانه وتعالى يقزون يرم مسكان من القوى مالتو والابصار دمانيخ قزوخه لو بعلمي البصيره هو العلم فبقى بعلم خاني ربي يقزون يرب انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار مباركس انته قرنا يوم نزوم انبياء زياتهم لا اخر رقم ذكور غيرنا اخر اخلو جيزبل بومالازوم امبيا زياتو كل جيزه كباخره اي قفل يوم الى رب سبحانه وتعالى وانهم عندنا لمن المستصفين الاخيار زياتهم دماني انت يوم رب سبحانه وتعالى مستصفين يعني مري سنا يومينا امبيا نخونو لذلك النبوه بالاختيار من الله سبحانه وتعالى مخانه كميراث هيكونن لو ادتها نبوءة خبوا زبحلن انما كلهم انبياء ربهم مرسلهم ربهم مرسوهم انبياء ونخنو بورشا ايكونن اذا ابصره صاد رغبه اياه 4 حمشتن كساب 4 شوعه وقال في عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم بزع عيسى عليه الصلاه والسلام تايلو ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل سوره الزخرف الايه 59 مبارك نص عيسى عليه الصلاه والسلام ان هو الا عبد مبارك زي باريا نهنا يقولون عيسى عليه الصلاه والسلام يعني سبحان الله عيسى يهودا يهبلو قتلنا يهبلو ولكنا يقتلون ولونا مسكل اي سمروه ولكن رب سبحانه وتعالى ان عليه الصلاه والسلام نبسميها عرقوه برفعه الله اليه نبسميها ان عرقيل ويوم القيامه دمخ ورج على جناح من الملك من الملائكه اب قلك لن اي ملائكه حد خبطهم ملائكه خوروا عليه الصلاة والسلام بدح ريوزي مسكه الكسوبر ويقول له اب باب اللد بهال شرقيه دمشق بعل سوريا مالتي بدحري لدجال ونكوتله يي عيسى عليه الصلاه والسلام بدحري مهدي المنتظر كيند ما سكر يي زال نهنا مالتي لذلك ازم سرعه يودرب يلومه مالتي بزد ماني كفيروم بعيسى عليه الصلاه والسلام ودربي ايكونن انت يقول ان هو الا عبد بارانا هناي انعمنا عليه بالنبوة يعني انعمنا عليه بكل ربي بالنبوة نعمه هاي النبوة هبناكمتم قالوا رب نبوة هبوا كمتم قالوا تانبيا وجعلناه مثلا ابنت كمزغون غيرنا في قدرتنا يعني في قدره الله سبحانه وتعالى نا يربي قدره ريكه ازاي ابوه توليده كساب قيام ادماني به هو تغصن مخانو ازاي قدره نا يربيه اب كمزلون نعمن قاما مع الدماغ ورد مخانو مالتي اذن ماني ابنت كوينوم بني اسرائيل وسبحانه وتعالى بزاي ابو كول كول كم كولادي سب كولات كمزخ بزاي ابو لكن اذن اسرائيو بزاي يبو توليد يلو انتي غيرو سبحان الله وربي يلمو بزد ما خيدو مالتي رب سبحانه وتعالى ثلاث سلاسي ايت بولو اندابولون كله مالتي ازياء ابسوره الزخرفه الايه 59 رغبه الحمد لله كلنا مسلمين بقولهم انبياء رسل رب ذلكم نؤمننا والحمد لله دماني تتوعيل حزم وزمص اربع ابو قتيب بلنا ربي اخلاص يهابلنا ورب سبحانه وتعالى ابتاسل فيا حسن الخاتمة ربي يهابلنا دبلكم ابزي ذرابيع عص وجزاكم الله خيرا بلقم اكتفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته